يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن لبجنة الحيوان أسرع وحوث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها نعيمها باق وليس بثان وبناءها اللبنات من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنع الرحمن انهارها في غير افدد جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في صور من القرآن أوما سمعت ملادي الإيمان يخبر عن ملادي جنة الحيوان يا أهلها لكم ولدى الرحمن وعدنا وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا تطلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنة حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد أنا آن أن اعطيكم برحمتي وحنا فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روادا مسلم ببيان وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا ألد من اشتياق العبد للرحمن وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لإلهي سوق قد قامته الملائكه الكرام بكل ما احسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بهسان وهل لذا السوق الذي منحله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا ضش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم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 وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك افضل الصلوات والتسليم منك واكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والاولى تبعوهم من بعد بالاحسان